وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن نَقُولُ اَتْمَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا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 قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخلتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ هُمْ يَخَافُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَأَنتَ خير اللہ <سؤال> حافظ